الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينطس إلى مسجيئات من يهدي الله هو في مهتد ومن يضل فلا تجد له ولا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمد رسول الله من سلك وفاز الجنات النعيم ومن حال دعوا يمينا او يسارا رميا بي, بي الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال في العالم انك حميد المجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئت نفر مودي سطويك لا شرحية الأحكام من بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان طاعة الله عليه وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه أحمد وخمسة وهذا لفظ المدي وحسنه صحيح ابن حبان نجد حديثه حديث صحيح طبعا أيام علي رضي الله تعالى في في غمار صلى الله عليه وسلم يقرؤنا كذلك يقرؤنا فرق بين يقرأ و يقرأ يتسيا. يقرأ دخيني يقرأ بيمان دخيني بما دخيني دائما نجي بس ما يقرأ فالماضي كيف قرأ أيا. يقرأ اقراءه متعديه قرأ لازمه كو تدري بيغنبلي خواص القران بهمه دخوين هوم كادك تناتك لما لم يكون جنوبه الا لك تزل عبد رواه حدي تقاشر امام يحمده و رواه خمسة و هذه اللطر التلمذية ولا بتقاشر التلمذية إنام التلمذي حسنه بحسن يجد أنا يكا أوياء و وصحه ابن حبان قال التلقيس رواه أحمد و أصحاب السنن ابن ماجه ابن حبان الحاكم و البزار و الدار قطني و البيبي وصحه التلمذي و ابن السكن وعبد عبد الحق و طبعا لماذا ابن السكن؟ النص الصحيح نشجعنا على التأويلات بزلا حد صحوا خي كتابكي. كتابكين كتابكين تأويل يعنية قال ابن خزيمة قال الشهد هذا حديث ثلث رأس مالي وقال أيضا لم يحدد بحديث نفسه منه ذلوا سر ما يمنع وفناطح بحديث قال كان قال ابن عيد كان يفعل كذا بمعنى أنه يتكرر منه فعله كذلك كان كان يعني تدوار أبو نوشت أشياء. كذاك كان اللي كان لو يوم العيد كيجله ولا ما كان طبعا كتابي كتابه شيء لحكم. كل بلغة كتاب كاني كتابة شيء بس تذكر لو ما تبيني لو حديث مقدسية كل حكم لجر بلغة المرة بيملحش دقيقة العيد ليش يجلك كتاب كاني أخوة في الورد قالوا أنه ابن حجر يبن الحجر أسقلاني يكن زيادة لنا يريدنا وداربنا ودوهم زيادة عنده أصبح وسمي وستيمين أو زي بن دقيق العيد وكذا بلهم يبن دقيق العيدة وكما يعني هشتر الحديثة قريبا بلهم يقولون أنه كان يفعل كذا بمعنى أنه يتكرر من فعله كذا ركده بارد البته وكانت عادته وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل يعني فقط كذارك يكذبيتن ليه يقولون كان يلبون بكاذب الفعل دون الدلالة على التكرار وبوه كذارك دون الدلالة على التكرار شرنيه دلالة مناسبة دوباره بونا ويه بلام لبوا بكاذب والاول واخر في الاستعمال وعلى ينبغي بغي حمد العزيز القرآن أية القرآن علينا القرآن اللي بوا ويعلمنا إياه بجلقينه إياه لنا تم في غمرة صلى الله عليه وسلم همو ضايا مصالره زبريل عليه الصلاه والسلام داف لا يغنبثم قراني مو دبارتك ما عدا للرمضانيه اخي النبي همو صالح درس دروش اعتكادك ديا ما عدا صالي اخي النبي بزروجان او اخي دا صالح دروج هو اعتكافك يعتكف يقلم الذكانه ان اصل الوهي سبروجيتيلا اصل الوهي واعتكاف درت عليه باش اعتكاف يقلو على الانسان دبي فيدلين هم معنى ويا هوناي ددري ووا نبي جميع يعني ما عدا رمضان نبي لا شو نوردا جشن سری جشن، آو بشه وی دو زارانش لبوا عذبی عزام اول بوا دوباره کردی تو قرآن لبوا دوباره کردی تو و املای قرآن صعودی جفمن رضای خواد صربی بر قمپری خوادم دعای دعایی پیمان دگوت دستون کارمن پیدا کرد از دگران دعای کارمن پیدا کرد به ما پیدا کرد نگیش دبی ابن عمر رضای خد فرمودن آمن سوری بقران هشت صلیت آخریه هشت صل ملانود درن اولو تو آنها اولو القرآن هموي بس كذا سطر كلماتنا أيطلوا علينا القران القرآن علينا ويعلمنا إياه بتلقينه ياه لنا ليش أو صاحب كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سور القران دوش ضغطوا ياكل يقرأ القرآن تربكني هو والله استخارة لا استخارة يا دكتور استخارة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 كنتوشي او حالتين بيتم طبعا بدوشي لغتل زنابه سي انسان لخوض او يبني كالزماع دكاتم او خاليكم كنتو اوليكم او الشيطان يبوا اخي وانيا كنتو نجسا ابو <تصفيق> هريرا لقى بيغمبي صلى الله عليه وسلم روشي براي جديد ابتديني ولا <nói> ابو دارك كتبينيان لدارك نجع السيمو فداركتيني البرين كتواهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه ايه بيرموت نزيك يقول لك بار مجي هات اوكي ايه قلت يالا تشوي وجه كل دون اجي سان بيز بو فرمينا ان ان المؤمن لا نجس فلا بيز لا بيتن قاتل غناب ذا ابدوار و ابوز دوتيز الزلابت حقك دياله خذانه بالكنييه او وجه وقع ارث ارث عرب قلت لي قلت لي ذنابه لا ضوع عمدن بو او ضيع فقد حُدف الضرب وخلفتهما وأصبح المصر المول بعدها منصوبا على الظرفين لقيام المقام المدة المحدوفة ما يؤخذونه الحديد أو إلا وفروده أي تحريم قراءة القرآن على الجنب طبعا القرآن يعني قرآن دم يدسل بيه فالفرأة واخي بلعا ما دم لحائظ حائظه ياك بوركان لبوركا دروز بيقراني بخيني تمشاعكاتي ماله بلاش زعما لا بلاش بيدلوس تاع والويا ويش اجيكك زنا ولا القران بل يعني طبيعية. لا بريفيه طبيعية. مم. ويدخل فيه كل من عليه حدث أكبر. هم وربما كان الحديث ليس صريحا بالتحريم إلا أن الذي يؤيد تحريم ما رواه علي قال ذات الزاهد أو ناس حرام يا أو علي رزايق وعلي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب القرآن الكريم فرمي بو شيء وازي بلام يشق ذناب النبي هيتمش جدلك ايتني ومضمانه هيتني معناه هيتني معناه اي قوتي هيتني يعني ابو بكر الليتني صاحب كتاب مجمع الزوايد ومن بعد رايد اقر قوتي هيتني قاضي ابن حجر هيتني احد فقهاء الشافعيه في مجمع الزوائد رجالهم ومتلقون قالت الروض المربع وحاشيته وكتابك اللي اكتابي حنابله وحرم على الجنب قراءة القرآن حراما لذلك تجد نابد لي قرآن بغني أي قراءة آفصائنا يقع أدل أو سلس طبعا اوانه موي استدالته قرآنه كله من السلس ولو قراءه بعض آية ما لم تطل كآية الدين لانه لا يوجد مشكله منها مثلا بس الايه كامله للايه تاوخيه قلت القران ان تبشر به و تتلقى القران هذا ذلك قرات انسان يكتب و يكتب و يكتب و يكتب و يكتب و يكتب و يكتب و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 قول موافق قرآنا كالبسمة. خلاص مشارج إلى سورة فاتحة. سورة فاتحة اتفاقا خلال بيلازليش. بلام إيه أولي تلاشوا كي يفهموا صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن وحدة آياتها. أو أي كذبة آدمة بيواجه صعيبة. بس. أ دائمًا الإنسان إيش جاي بيصير إن ظهر حكومة ذا أساس تجي له أو إمام باريسانا يعني أو شيخ أكرم حمد البخاري قبل شنو ظهر دوام هنا يعني دكان شو من يكمل درسي قوي خلكنا كي كبس ياوي دكان يتم إمامي أبو ح أوتر مسافا إيه دكان ما يدور صالح مسافا يمر ناعم مكسر سليم يرباش يباش لوخارماسه بلا يهود و سارور يعني هو كونيه اراسه لو هني اشتي هذاك بيشتهق بشردن. پیغمبرنين يقول آيات بالله. لا. بلان انسان اغيلي بلقوره وكيتون دا درس. اه بسم الله. لو بسم الرحمن الرحيم آيات بس لغين ندوز يعني بسم الله الرحمن الرحيم دوس من سليمان وين بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله ان رب العالمين ونعمه نعيمه ما لن يقصد القرآن فإن قصده فريم بعد أن أعوده أنه يقول الحمد لله والحمد شيخ الشيخ تقي الدين أجمع لإما على تحييم قراءة القرآن للجنوب إجمعي إلى السلام جواز قراءة القرآن للمحدث حالة أصغر لقول ما لم يكن جنوبا فلا ما قال حالث أصغر أكبر بأبو أن فقد تلاوه القبلة بيذ زيج يشهد النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ان اقرا القران الا على طهر صحيح يعني سنته انسان قران بنزجيته اخذ الطهور سنته ما بس يعني بلا ما ده نتفلّق هذا زادوا القرآن بلاذاته كله دستشنية هو نيا، القرآن بلاذاتي أنا أشتكي عني مباحة باك. مباحة، بلى للزواج أدب تأدب سنة قبله، فضل أوه. تلاوة القرآن والاجتماع لذلك ولا على هذا في هذا كثير وصحيحة، فضلي خويا دني قرآن وكمن ولا شيء. أني يشج مع اللي نكتب تبيني أصلا خيرك من علم القرآن وعلمه بينظم فضل تعليم القرآن لفظا ومعنى وسلوكا جوري فيكني قرآن هم بل لفظكاني كلمة كلمة فيري كي يكشفي طبعا إيش تشيريش كابلاك تأخذ في فيه دبلو تدوخ فيزه وهو يتعتع لو يكفي دكا أو يكفي لك هذا شلو بيو بلا الحمد لله العمد لله جاكا ما العمد لله الحمد لله أتلاقي يروي قديبي وما عنن أجزانين وهازم دكوارد اللي في ذي ما أنا أكل شيء كذي أكله كذي وصلو كان وصلو كان بابتشيان دا عايش للصحاح المسلمات إذا في مثل كيف كان يخلو قرآن قال كان يخلو قرآن بل هم هذي كان قرآن يمشي بين الناس ضعيفة هذي كان قرآن يمشي بين الناس بلفظ ذكى لا أه بلا ما كان خلقه القرآن هو صحيح فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> عثمان, عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو تعليم التام. زوزر الميم الإنسان توان القرآن خيركم خيرية. هم تعلم القران ماقول في ال وخرج عدم وجوب المبادره بالاغتسال للجنب وجواز مجالسه الناس اها لكنش دريتن وواجب 100 انسان كتدجنابه دري بسي دو بارد كدبلمن درا الدروس واجب دبي دستيش لبرتي ذلك لما في البخاري المسلم حديث أبو هريرة البخاري أن النبي صل الله عليه وسلم لقيه في بعض المدينة لقربه مدينة وهو جلوه لا كانتي بوا دوم معناها هيا يأما لسبياني وتنابد بوا نقطية كم بزني وراني قيلوليك ديا طاجناق ليك ديا عاصي غادي يفتتم طوهدو اني وقتي بري بسالي السبيانه دي, دي. بس لقى دو سعادة سعادة دي, دي, دي ما كان يرجع دو فرقه فرقه يعني ليلينق ليك ديا معتبهينك ليك ديا غاملوه دوامه دامي ما نابی ولی من با خوبشام دوستم هی نه اگه وقت دنبول نه اکثرش دست دوام خیلی خود دخیل دگرای و کجراه و وقتی او داری کن جی نه کجراه و وقتی لمن دستیبو لوقتی راه استاد قال فن خناس دمینو خون لی شارد و داراک فذهبت فاختسلت رأيت مخمش ثم جيت فقول فقال أين كنت يا أبا هريرة لا شيء يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرت أن أجالسك زنابطهم نأخشبو لقرب دانشتم لما تسيتو وأنا على غير طهارة أمني لست طهارة نبي ما إذا قلت أبي غمد يقول تأكل خير ما فعلك طلا قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس لا لا ينجس كأولئك أنا أو بالجيا يكذلا بدمه دد ما دست شعليميها بعض عسى تبين ما ما أو بعض ف فو... إنهم لا يعني دبوا على غير مندي لونكوا بديسي في غمري استبعدي لي ذكرت بلعم أول إشتياذ ذكرت كرئيس نيجو نبي غمري قابلهم يعني روم يكتبهم خوي يذكر له رئيس حفظنا في وجود وتقديم القرآن واحترامه هو جواز بإنسان أذبا لبوقران احترامه رزقنا له بوقران يتم منظار هو أما كبعض ماسكين القرآن بكين دين ماسكين الدنيا بلا عم كأنت من داركت عمره 4 سنوات، فيك قلاني ماسكة، من دارنا قلت كي وق، أوه جودة وو زبير ماسكة عبادة الدنيا، واضح؟ من احترامك أو أنا كافن، تجديد لسنا كيف، وأن يبعد, يبعد عن كل ما يمس كرامته. قالوا دبي دوري بيتوا لهم وأستأنكوا لرزقتنى ذي انتقاله وقدسية هو من الأم كية القضية لبلا وعي هذه كقرآن جلسيبه زانية وقرآنها ها وشتناو أودستو العيادو بالله كذانشي أو أودستو أوش قرآنها بكافر دبي أوجني بيت الله وأقوم رجاء كاني أول دالين ولا وصوت تربية نعم بمجرد وفعله لبلا ويكلامي رب العزة توش بي ساي بس بشات شي بزاني والقرانه نقلي بينك يكتبت بي ولاي وابزاني وكتابي ماركسيا ها شنو قيساي دو القرانه في لونجيدي او, أو انا ما زور بي رسالي شو هو قصدي انا وا والمحال والمحال المحرمه او شنو نك حرمه من مجالس اللهو والغناء والفحش ها مو شنو عليكوا شنو الهوى يانشويني قولانيا يانشويني خلافيا والمناظر المزرية والصور المحرمة قال تعالى أعوذ بالله من الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون وقال تعالى في صعف مكرمة مرفوعة مطهرة طبعا الإمام على إبن أن النبي صمنها أن يسابر بالقرآن إلى أرض العدو نخابد أن ينال له العدو لبرسا لا دشمنا كما نذكر في كاسيا تقول دشمن كقوله أنا كي بيمو لو أنا كقوله لو كل بعراه نكا إذا أتوش وأذكر قوله أنا كذا سو عبد الله خلقنا جيل يتن ولا قوله أنا كذا سينجيشان بو نفس يحكمينه نفس يحكمينيه يقول يبقى بلا كان الظاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن الا طاهر، كذا هذا طاهر، طبعاً أبو ذر كان طاهر، مس طاهر، القصديبي <تصفيق> مسلمان مي مسلمان مسلمان الطاعن السيرة ذاتها، يعني كافر لبوينية، ولو أوريه راجحة القصديبي وياه، بل في مسلمان كه، لذا لا مسوا إلا المطهرون مسلمان السيرة كافر الطاعن السيرة كافر كافر نجس إنما المشتكون نجس <تصفيق> فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عينه هذا ومن إهانة القرآن يجلو إهانة القرآن يكتسح كتابته على الأواني هذا المسلم يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس حتى ان كذبين يقولون ان الناس يقولون ان الناس وجعلوا ان عظيم، يقولون ان الناس يقولون يعني، الناس يقولون ان الناس القرآن حتى الناس يقولون ان الناس حتى ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون وفي مجالس اللهوبي وما أحدثا أخيرا من تجسيمات كلمات القرآن على صور مناظر طبيعية استخدم تجسيم قرآنية هو ذكرت ذكرت بقنية بفكان درج هيني بنعش أو نفس قنية كل هذا يعد من إنهاز القرآن والتلاعب به هم يواند لزنية وإن لم يقصد صائبا ذلك هو كبرى كسبه وذاك هو كث غماني كما تقول <تصفيق> أحد جوال الله قصد يونيها يعني كما تقول أنه كان هونية هونية لبقى تعظف الزيع لأن الإنسان المسلمان غير مفارسي باش لأسفل وإن لم يقصد إلا أنه عرضه للإهانة والاستخفاء يعني دانان باش نيهانة قال تعالى أعوذ بالله الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا فاعبد عنهم حتى يقوضوا في حديث غيره ها؟ لكنهم يجب ان يكونوا من قال ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل بي يكونوا بي اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان مع من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا فرق بين لا نهي ولا نافيتة لا نكدي فلا تقعدوه فلا يقعدوه دكا مرفوع لا نهي جازيم اجازيمش فاللي باه خوي مجزوم دكا فلا, ي... فلا تقعد لا نهي يا حبيبي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاحدكم أهلوه ثم ردا يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد حاكم فانه أنشط للعود والأربعة عن عائشة تفضيل الله تعالى عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس سماء وهو معلول صدر الحديث في مسلم فلا دائل كلان فيه تمنى أبو سعيد قديرا صحيقا إلى السلبيتن تجارتها طبعا أبو ابو سعيد خدي يجلو عشريه ك زود في حديث عن روايات كثيره الاخوان هذا الحديث يا الاخوان عبد الله بس المهم لدي كما بيغبل خوف ابو جره ذاك اذا اتى احدكم مهله ارجل دماعه قال غزان ابن زكته ثم اراد ان يعود فاذاليه كما يكذاري دو ميسيب ستوداي فليتوضا لا ما كان اي امر بعد سنوش بينهما وضوء. طبعاً نركل عنده قل ما كم. إلا تجذؤي البدرناه. دلوقتي إنسان فاجوز زي ما عندك عارفن. اذا اللي دوب بينه وموبو با الذي زجه زجه قلتوا اول نقطه ما نقتش هديش لو زجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم هل شوية شوية شوية باحتلام با الخيزاني لو من انسان زنابات ده بي لو لو جرانيوم ملاكتي حفظة بده يمش ملاكتي لو يجنوس ملاكتي حفظة عاجي اللي بي هو أنشطوا العود وادروه مساعطي زيادة ده بيتهن ينام وهو وهو من غير يعني مستنى. أما رواة الأربعة عن عائشة المألف وعلى لأنها من رواة بسحاق الأسود عن, عن عائشة قال أحمد ليس بالصحيح الميمع بابين وسر فضات حديث أطبع قال فالمدي وعلى فرض الصحاح فيحتمل يحتمل على أن المراد لا مس ما الغسل قصدي أيوة كذيتم صحيح لي أو يا لي أن يمس ما قصدي ما الغسل من الاختصاص نقرأ مترجمة شيء لو تقول شيء مزالت يغمس الله اجر احتلامه بي سواء نوعه او نوعي الا بيغمرك صلى الله عليه وسلم او يكفي اذا شفتوه مفردات الحديث وضوء وضوءا طبعا ما معناه وضوء ام طب ما ادوش طنه وضوء ماء وضوء ماء دائما وضوء وقود صح اجر فتحه ما دكا وضوء ا يذ نجي وضوء يذ نجي ما له وقود نفتكا وقود رناشكها وقود يبين وقود كذا وقود أجاب فتحه خذ مصدر مؤكد الوضوء الشرعي ذلك أن الوضوء لغة من يطلق على غسل اليدين والبراج فدل إداءته علىكم علىتم ملاك فاللي توا بينهما وضوء قبل ما يعني س نزنيش بالشواتل نج بعسي عيلة بفتح العين يقال عاد إلى الشيء وعاد له وعاد فيه صار إليه ورجع والمراد هنا عاد إلى إتيان إمراته. ديو بارجرا ولا يخزان خوي. وهو جنب الواو للحال. طبعا الواو عين لكم زياً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان. بس وما لكم لا تقاتلون؟ كابلا قلت بوي بس واحد هيك دوبه. ودي ولا وقزبيه ويا. قزبيه وارحى في عطفه. ه يعني لبينا وخير بشر ورنو لبينا وخلشش أبو شريك لا يزني <تصفيق> هذا معنا يقوى ويجوا ومعنا هكذا بخلد دقدما سيرهذا بس أنا بقول معنا هكذا ووكان حاليا يعني ووما لكم لا تقاتلون في سبيل الله حال كونهم مصطفين كاتجا وخل كده بين المصابعة لونكم بشر معنا لبينا وخير بشر ورنو أو خم كنا ل ل ده دليل يعني لو مصطفا فك ت تلاع الواو الحاليه وهو جنب يعني حال كونه جنبا حال كونه جنبا الواو الحال والجمله الاسميه جملة حاليه والجنب بضمتين من اصابته الجنابه او كنت جنابه بيدوت الجنوب بينهما اي بين الجماع الاول والجماع الثاني ما يؤخذ الحديث يا كم استحباب ووجوب من جامع اهله ثم اراد العود الى الجماع من ذكره استحباب نيغوتي وجوب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 أو يكرد دوام بستلعي يعني جال يكمل جلأو كزاني ونيا شرني إلا كزاني يكني بيتهم الكزاني دوم يجيب بستلعي ونيا دزير شغل غريب شتلاي دوم يانس يانس على <تصفيق> لمن كانت لمن كان لمن عنده وأكثر من واحدة سيم الحكمة في هذا ما أشارت إليه زيادة الحاكم حكمة لو تيا الزيادة المستدرك حاكم دلิ، فإن هو أنشط للعودة طاقئ زيادة دلبي، ذلك أن المجامع يحصل له كسب من حلال بلش دلبي كسر, كسر والماء يعيد إليه نشاطه، وقوته وحيويته نشاط زيادة، وأبلغ من الوضوء الغصب بيات نشاط القوة، أجابي نشاط زيادة ليش بياته غصب، على ما قلت طاقته. ثالث جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنوبا. دروستة الإنسان لب نوئتنو بارو يزيمعش كير. من غير أن يمسنا بب ودزارتما وينام ولا يتوضع. أو احتمال ووأرينا. بلام عمل بوجس كوا وهاش إنسان قوله لا هون شاف شيكه الحين هناك الحين لا مش عارضك هناك هذين لهون قضي للغسل به إغتسالي تسمع هذا وهذا من فعل هذا فهو حصل على تقدير صحته نه ملوي يدرن شو يستنقي ثاني على فرض صحته اذي غيرت ساره واضح نيقول معليل هي معقوله الزنه قالت المذي على تقدير صحته اقراضي فيحتمل أن المراد لا مس مع الغسل إنام تريد ان شاء الله امام مخنيه بي بي او ني بمعنى المراد عادي يقدر يكده دون ماء الوضوء او قول لينا فرج كان ويوافق احاديث الصحيحين مصرحا بأن يغسله فرجو وتوب والديا الزنوم والاكل وشرب الجماعه كما البخاري ومسلم يتمن هل كذا يستي ناني بخوا يعني يستي بنوي توا احلامه طار شيء شويه همي اللي يقتصف اللي يقتصر همي البخاري ومسلم غير يشاف كذا لدن او موافقه اياه او شرح امامي الترمذي موافقه اياه يعني قلت انا حتى احلامه ناني يسمعني بخي اصبعك ومنها حديث عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اينما وحدنا وجنوب ايتها قبل و اياك لاما بنويت الغدر قال نعم اذا توضا شرطيه و هو مسلم عمالك رياسريش فزيح وحديث فمي ان النبي صلى الله عليه و سلم اذا اراد ان ياكلا او يشربا او ينام ان يتوضا وضوءه للصلاه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 أو بدينا فذهب الظاهريه طبعاً ظاهريه إمام داودي ظاهري مؤسسي وابن حزمي تجديد مجددي مثلاً بكرة طبعاً مازيكش كتابي ابن حزمي محله لمقتمعه شباب قومه غرتيان هو كلاستيمرناه بحديث ابن عمر مر ظاهري بين لو ابن عمر أو بيأسرحني. وذهب إمام أحمد إمام أحمد يقل كان من مداري إلى أصحاب الوضوء ذات وكراه تركه مكره ان الوضوء يخفف يخفف غض الجنبه شو تسميهش توزع الابدعي كم ذكاءه ختفيه ذكاءه وذك الحدثي على الذي ينبغي ان ينام على طهارتين تامة طهارتين تامة زوايا لوي ملاكين حافظين له تور هلا ذكمة جاف الترمذي وغيره من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغرت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة يسد بس يسد بس بلا قال الشيخ يستحب الوضوء عند كل نوم لكل أحد سنة مستن كسيك قال الزرقاني ذهب جموع الصحابة ودفع إلى جواز تركي بلا كراهه وعليه فقهاء الأمصار والراجع من هذه الأقوال ما ذهب إليه محمد استحباب الوضوء وقراء التركي فهذا هو أقل حال لما تبدل عليه حديث كثيرا صحيحة في هذه المسألة سبحانك الله ومن حمدك وإلا أن السفر واتوري وإخوان الحمد لله رب العالمين